زلزل عروش الظالمين واقطع رؤوس المعتدين واغلظ وأدب من بغى واضرب بنا نو الوتين اجدد علي جملة ذر واجدد أصل الخائنين لا تبقي ديار وقم واضطع فإن الأمر دي Daru selma tedi, vallu ve ad, ben kaga vurguninan ve alwati. Aruq sori yarigaluk, la lan العروش الظالمين واقتعروس المعتدين واغلظ وأدب من بغى بنا نوى ورجالنا في جنة روح وريح نوعي والصامدون مآلهم نصر مع الفتح المبين وبيوتنا سنشيدها سنعيد مجد الأولي سيسود دين محمد سيعود للأهل السجيد سنفع روش الظالمين واقتع رؤوس المعتدين أغضب وأدب من بغى واضرب بنا نوال صبرا أحب فقد هبت نياح الصالحين فاروح أول من رمى بسهامه ذاك اللعين يا رب فانصرهم وكن عونا لهم في كل حين مكن لهم يا ربنا ولتشفي صدر المؤمنين سلزل عروش الصالحين واختع رؤوس المعتدين أغلط وأدبها Elzil gurusha zallim, vaktaru selma tedi. Ve rızwa eddimanda ve